سَهَوُا وضل, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْلَصُوا لِرَبِّهِمْ أولئك, أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مثل الفريقينك الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً هل يستويان مثلاً أَفَلَا تذكّرون؟ وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُم نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إني فاقوا عليكم عدد يوم الابين فقال الملا الذين كثروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذل لا باد يروي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيت إن كذبت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عبده وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون